دراءة من الله ورسولي إلى الذين عانتتم من المشركين فتيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجب الله وأن الله مخذ الكافرين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 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَاوَكَ فَاجِدْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَعْقُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا لَكُمْ إن الله يحب المستقيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم تاء ما كانوا يعملون لا يرفضون في مؤمن إلا ولا زل وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تُبْدُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّرُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَيْمَانِهِمْ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أعمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحب أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلهم يعزلهم الله بعيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين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 ولم يستخذوا من دون الله ولا رفوره ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعموا مساجد الله شاهدين على أنفس بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر متادد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة, وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله ورانائكم ملائكون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان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 يا أيها الذين آمنوا لا تستخفوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال قَتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ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 وَعَنَتِ الْجُنُودُ لَمْ تَرَهَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَسُوقُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَاهُمْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وإنما المشركون نجة فلا يقرب المسكد الحرام بعد عامهم هذا وإن كفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من قبله إن شاء إن الله عليم حكيم القاتن الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحذرون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله اتخذوا أحبارهم ورهدانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما تضحأنه عن ما يشركون يريدون عيد ضفيعن الله يريدون عيد ضفيعن الله بأثواهم ويعد الله إلا ويعد الله إلا أَن أن يثمنوه ولو كله الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى، والذي أرسل رسوله بالهدى، ودين الحفظ ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين ولو كره المشركون، يا أيها الذين آمنوا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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهْنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَدْتُمْ لِأَنْكُتِكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِدُونَ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 كما يقاتلونكم كاف، واعلموا أن الله مع المستفيدين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحذلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما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 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعزمكم عذابا أليما ويستبدل قوما ويركم ولا تظروه شيئا والله على كل شيء قدير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 نزل الله سكينته عليه وعيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وسقالا وجاهدوا باموالكم وأنفسكم في سبيل الله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 لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمستقين إنما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وامتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعجونه عدة ولكن كره الله بعاثهم فتبطهم, فتبطهم وقيل اعجوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زعدوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم ثماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد بتغوا الفثنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر عمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذن ولا تفتني. ألا في الجثنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تثقهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قُل لَّيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا قُل لَّيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَعَلَى اللَّهِ فليتوكل الْمُؤْمِنُونَ هل تربطون بنا إلا إحدى الحصنين ونحن تربط بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بعيدا فتربطوا إن معكم متربطون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما ثاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا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 ويحلفون بالله إنهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملزأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم يتحطون ولو أنهم رضوا ما أتتهم الله ورسوله وقالوا حسنا الله سيُعطيه الله من فضله ورسوله سيُعطيه الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عنيم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولونه وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْبُو كُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْقُقُ عَيْنِي رَبُّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْقُقُ عَيْنِي رَبُّهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فأن لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِى اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ ضَلَّ سَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ عَفْوَانْ قَائِمَةٌ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ قَ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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَادِفِينَ فِيهَا هِيَ حَشْبُهُمْ وَلَعَلَّهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِن كُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالَهُ وَأُولَادَهُ فَاسْتَمْتَعُوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقرتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم ألم يأسهم نبع الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمعتفكات أتتوا رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنوار خالدين فيها خالدين فيها ومساكين طيبات في جنات عدن ولضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئت المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسُوقُوا يَخِيرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلُّوا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا بني وتولوا وهم معرضون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 الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم فخر الله منهم ولهم عذاب اليم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 فرح المخلّفون بمقعدهم خلاصوا لله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تانفروا في الحرب قلنا رجلا وإنما أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوك كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن وجعك الله إلى صعفة منهم فاتأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلو معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة تقعدوا مع الخالدين ولا تصل على أحد منهم ما تعبدوا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وباتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا إن وإذنما يريد الله أن يعذبهم بها الدنيا وتذهب عن وهم كافرون وإذا أنزلت سوة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كول الطول منهم وقالوا دعونا لكم مع القاعدين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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج عذاب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 تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ربوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 أمة ردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجل ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكفرون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 ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وطلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ليدخلهم الله في رحمته إن الله رسول رحيم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 وصل عليهم إن صلاتك سكل لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل الثوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو السواه الرحيم وقل اعملوا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 قَالَ يَحْلِفُ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لا لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى كَفُوَعَ مِنَ اللَّهِ وَلِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُ وَنْهَارٍ فانهار, فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ زَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أُري قربان من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان السماء إذرا لمن إلا عن موعده إلا أن موعدك وعدها إياه فلما تبين له فلما تبين له أنه عدو لله تبرع من إن عذره من أواه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 لقد شهد الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين استدعوا في ساعة العصرة من بعد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى السادات الذين خلفوا حسان إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحب وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن من جعل من الله إلا إليه ثم. لا ب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله واتقوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بعنفتهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمع ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطعون موطئاً ولا يطعون موفعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كُتِبَ لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع عجرا محسين ولا يوفقون لتقص صغيرك ولا كبيرك ولا يقطعن واديًا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمن ليانفروا فَلُونَ نَصْرًا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا يا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غضب وعلم أن الله مع المستقين وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أنكم زادت هذه إيماناً فأما الذين عملوا فزادتهم إيمانه وهم يستبشرون.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 وَإِذَا مَا أُزِنَ الصُّورَةُ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ يَرَىٰكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا ترضوا قلوبهم بأنهم قوم لا يفقرون. لقد جاءكم رسول من أنفتكم عزيز عليهم علّتكم عزيز عليهم علّتكم حريق عليكم حريق عليكم بالمؤمنين رأوتم رحيم.